وقبل ان يقام للصلاة نلتقي مرة اخرى حول مأدبة الرحمن مأدبة القرآن الكريم مع القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي جعل هذا البلد آمنا ربي جعل هذا رب إنهن أغللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاب فَإِنَّكَ عَفُورٌ قَبْلَ مَا إِذْ ذريتي بواد الغير ذي ذر ربنا اني اسكنت من ذريتي المخرب عند بيتك المخرب ربنا الذي يقيم الصلاة فجعل الأب إذا تن الناس تهوى إلى جم فجعل أفيذا تن من الناس تهوى <تصفيق> وارزقهم من الثمرات لولهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نحف وما يخفى لله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي إسماعيل وإسحاق إن ربي لسهي الدواء رب جعلني مقيم الصلاة ومن قريتي ربنا وتقبل دعاه ربنا وفي ربنا ولي ولي الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي علم مؤمنين يوم يقوم الحساب we hebben